موسيقى <تصفيق> <قصفيق> <تصفيق> <ضحى> قومي خماري <تباروا> بالتواري في لابوس استياء كي يومي طوسي تاري زعزع لي ليقيني في كلامنا ماشيني صرت في أمر ديني في الطير باحتياري عياروني فقالوا خاف من كل ما نالوا لورا أوكي لا خالو خاف من كل ما نالو لو رأو كلا خالو شاه فيك الجمال دعكي بالذل حجاب واكتفي بالثياب واشمخي في زهو باللباس الحضار آه إيه يا نفسي ردي الأوزيح ستاري حوالوا بالهدايا أستميلوا هوايا ثم قالوا بحب يا أحيل البارايا عبرات الدين قلب صادق بالخفايا فالباس أي شيء مفعلي الصبايا شبهات سيارتني فالفاهم في البداية سرت من دون وعي في طريق الغوايا ثم قال فؤادي آملا في الهداية هل ريض النفسي أولى أم ريض الله غايا كيف سوالت نفسي أن أميط ستاري لن أزيل ستاري فهو رمز الواقاري اشتاقي فيه ربي من ذنوب ونار من يروم الشريعة ما هوى في خديعة واختاف الدين حذوا ثم سد الذارعة إنما الدين عزل عن فضل السيئة إنه ليس عزلاً خوط السيئات ليس عزلا عن جمال الحياة. قدوتي البارية عائش وصافية دين ربي سبيلي في حماه آبيا كيف نادتني نفسي أن أزيل سيتاري؟ فليقول بأني في سوادي غرابا حسب قلبي بأني أقتادي بالصاحبا بنيتي صدق قلبي وجهتي وجه ربي قل إليه سبيلي في كجاهات دربي ربي ثبت خطايا غيا إله البرايا وعفو عني فعفو منك أسمى مناية قد أخذت قراري وانتقيت اختياري سوف يبقى شعاري لن أزيل ستاري سوف يبقى شعاري لن أزيل ستاري